وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الجم وهو مليم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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ نَّبِيٌّ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إني لكم منه نذير مبين